الناتجه عن هذا, التخض... عن هذا التضخم الناتجة عن هذا التضخم ربما ولدت شيئا من النهم واللهث غير المعتاد تجاه البحث عما يبرد غلة هذه الرواسب عما يبرد غلة هذه الرواسب المتراكمة ويطفئ ورها إن الحضارة العالمية اليوم قد عنيت بإشغال الناس قد عنيت بإشعال السلاح ورفع الصناعة وعولمة بقاع الأرض تلكم الحضارة التي حولت الإنسان إلى شبه آلة تعمل معظم النهار إن هي عملت ليكون ساهرا أو سادرا أو خامدا ليله كله هذه هي الثمرة الحاصلة ليس إلا إن تلكم الحضارة برمتها لم تكن كفيلة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 إن الحضارة العالمية حينما توفر للبشر بالتقدم العلمي والجهد الصناعي قوة الإنسان ونشاطه وتوفر له مزيدا من الوقت ثم يكون في نفسه وقلبه وروحه ذلك الفراغ فهنا تحدث المشكلة ويكمن الداء الذي يجعل أوقات الفراغ في المجتمعات تعيش اتساعا خطيرا حتى صارت عبئا ثقيلا على حركتها وامنها الفكري والذاتي ومنفذا لإهدار كثير من المجهودات والطاقات المثمره ان غياب, إن غياب الضبط إن غياب الضبط والتحليل والترشيد للظاهره الحضاريه الجديده المنشئه اوقات الفراغ لا يمثل دليلا بارزا على وجود شرخ في المشروع الحضاري والعولمه الحره غير بعيد أن تؤتى الأمة المسلمة من قبله وإن عدم وعين التام بخطورة هذا المسلك تجاه أوقات الفراغ وعدم وعين التام بالمادة المناسبة لشغل تلك الأوقات في استغلال العمليات التنموية والفكرية والاقتصادية لا لجدير بأن يقلب صورته إلى معول هدم يضاف إلى غيره من المعاول من حيث نشعر أو لا نشعر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 لهم اشواقهم القلبيه وحظوظهم النفسيه فهو لم يفترض فيهم ان يكون كل كلامهم ذكرى وكل شرودهم فكرا وكل تاملاتهم عبره وكل فراغهم عباده كلا ليس الامر كذلك وانما وسع الاسلام التعامل مع كل ما تتطلبه الفطر البشريه السليمه من فرح وترح وضحك وبكاء ولهو ومرح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 مصنفة ضمن البرامج المنظمة في الحياة اليومية العامة، وهي غالبا ما تكون غوغائية، تلقائية، ارتجالية. ينقصها الهدف السليم، لا تحكمها ضوابط ضوابط زمنية، لا تحكمها ضوابط زمنية ولا مكانية، فضلا عن الضوابط الشرعية، فضلا عن الضوابط الشرعية، وما يحسن من الله وما يقبح. الترويح والترفيه وعباد عباد الله هو إدخال السرور على النفس والتنفيس عنها وتجديد نشاطها وزمها عن السامه والملل وواقع النبي, صل وواقع النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته يؤكد احقيه هذا الجانب في حياة الإنسان يقول سيماك بن حرب قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كان طويل الصمت وكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده ويذكرون, ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيبتسم النبي معهم إذا ضحكوا رواه مسلم وأخرج البخاري في الادب المفرد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين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 امورا صعبة ومن أثقل ما حمل مدارات نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس وبمثل هذا تحدث ابو الوفاء ابن عقيل فقال العاقل اذا خلى بزوجاته وامائه لاعب ومازح وهازل يعطي للزوجة والنفس حقهما وان خلى بأطفاله وإن خلا بأطفاله خرج في صورة طفل وهجر الجد في بعض الوقت هذه بعض الشذرات عباد الله حول مفهوم اللهو والتسليه والترويح يؤكد من خلاله أن الإسلام قد عني بهذا الجانب حق العناية غير غير أننا نود أن نبين هنا وجه الهوه بين مفهوم الإسلام للترويح والتسليه وبين اللهو والمرح في عصرنا الحاضر والذي هو بطبيعته يحتاج إلى دراسات موسعة تقتنص الهدف للوصول إلى طريقة مثلى للافاده منها في الإطار المشروع فينبغي دراسة الأنشطة الترويحيه الإيجابية منها والسلبية والربط بينها وبين الخلفية الشرعية والاجتماعية للطبقة الممارسة لهذا النشاط ومدى الإفادة من الترويح والإبداع في الوصول إلى ما يقرب المصالح إلى ما يقرب المصالح لا ما يبعدها وإلى ما يرضي الله لا إلى ما يسخطه وتحلل الفعل وردود الفعل بين معطيات المتطلبات الشرعية والاجتماعية وبين متطلبات الرغبات الشخصية المشبوهة وأثر تلك المشاركات في إذكاء الطاقات والكفاءات الانتاجيه العائدة للأسر والمجتمعات بالنفع في دينهم ودنياهم إن علينا جميعا كمسلمين أن نشد عزائمنا لصيانتها ما أمكن من أي ضياع في مرح أو لهو غير سليم وغير مباح أو مما إثمه أكبر من نفعه فلا ينبغي للمسلمين أن يطلقوا لأنفسهم العنان في الترويح بحيث يزاحم آفاق العمل الجاد واليقظة المستهدفة ولا أن يشخل عن الواجبات أو, يضيع بس أو تضيع بسبب الانغماس فيه الفرائض والحقوق والواجبات. إذ ليست إباحة الترويح، وأصروا كامِل الجد، إلا ضربا من ضروب العون وشحذ الهمة على تحمل أعباء الحق والصبر على تكاليفه، والإحساس بأن ما للجد أو لا بالتقديم مما للله والترويح، وبهذا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظل تبني عامر، وقد شكى إليه تخلل بعض أوقاته. بشيء من الملاطفة للصبيان والنساء فقال له صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة أما أن يصبح الترويح لنفس طابع الحياة في الغدو والآصال والخلوة والجلوة وهما أساسا في الحياة فهو خروج به عن مقصده وطبيعته واتجاه بالحياة, واتجاه بالحياة إلى العبث والضياع والإنسان الجد عليه أن يجعل من اللهو والترويح له ولمن يعوده وقتا ويجعل للعمل والجد أوقاتا للعكس لا, لا سيما ونحن نعيش في عصر استهوت معظم النفوس فيه كل جديد وطريف حتى صارت أكثر انجذابا إلى احتضان واعتناق ما هو, ما هو وافد عليها في ميدان اللهو والمرح ولا غروة في ذلكم عباد الله فإن الاسترخاء الفكري وهشاشة الضابط القيمي والشرعي لدى البعض منا هما أنسب الأوقات هما أنسب الأوقات والأسباب لنفاذ الطرائف والبدائع إلى النفوس وهنا تكمن الخطورة ويستفحل الداء فاللهو المنفتح عباد الله والذي لا يضبط بالقيود الواعية الشرعية إنه ولا شك يتهدد الأصالة الإسلامية لتصبح سبهللا بين خطرين أحدهما خطر في المفاهيم إن كان هناك شيء من بعض المسابقات تدعى ثقافية تقوم في الغالب على جمع, التق... على جمع للتضاد الفكري وال... على جمع للتضاد... للتضاد الفكري أو تنمية الصراع الثقافي أو تصديع الثوابت المعلوماتية لدى المسلمين بقطع النظر عن التفسير المادي للتاريخ والحياة أو على أقل تقدير الاكثار من طرح ما علمه لا يحتاج اليه الذكي ولا يستفيد منه البليد والخطر الثاني عباد الله تلك التي تعد وسائل للترويح والتسليه عبر القنوات المرئيه التي تنتج مفاهيم مضلله عبر طرق جاذبه في الثقافات والشهوات لاسترقاق الفكر من خلال فنون واساطير أو عروض لما يفتن او عروض لما يفتن او للسحر والشعولة وما شاكلها ونتاج الخطرين ولا شك تمزق خطير متمثل في سوء عشرة زوجية او تباين افراد اسره اسلاميه ناهيكم عن القتل والخطف والانتحار والاغتصاب والتامر والمخدرات والمسكرات وهل جراء، وما حال من يقع في مثل هذا الترويح الا كقول من يقول وداوني بالتي كانت هي الداء أو كما يتداوى شارب الخمر بالخمر فلرب لهو بمرة واحدة يقضي على برج مشيد من العلم والتعليم للنفس ويا لله كم من لذة ساعة واحدة أورثت حزنا طويلا وإن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك كالأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك ويقول ابن العربي رحمه الله عن هذا الحديث ليس مراده بقوله باطل أي أنه حرام وإنما يريد أنه عار من الثواب وأنه للدنيا محظ لا تعلق له بالآخرة والمباح منه باق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 يصف فيه الباغين في اللهو العاب بين منه الهيم دون رسم للحق أو رعاية لحدود الله جل وعلا حيث يقول عن مرحهم إنه من مشوشات القلب إلا في حق الأقوياء فقد استخفوا عقولهم وأديانهم من حيث لم يكن قصدهم إلا الرياء والسمعة وانتشار الصيت فلم يكن لهم قصد نافع ولا تاديب النافذ فلبسوا المرقعات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 اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدينا وما قصرت عنه آمالنا من الأعمال والخيرات فبلغنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين